ا ل موسوعه ب ل ي م و ا ل ن ا ب ل ل ل ه ا ذ ي ل ه ما ا في ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض وله ا ل ح م د في ا ل آ خ ر ة وهو ا ل ح ك ي م ا ل خ ب ي ر يعلم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 م ربك ه و الحق و ي ه د ي ا ل ن ا ا ل س ي ا للعلوم ر هل ن ك الاسلاميه ى ز ق م مزق كله إنكم ف خلق جديد أ ف ت ر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 موسوعه ا ل ح ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه you